الحمد لله نحمده ونستعينه ونصغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا ندل له ومن يضلل فلا هدي له وشد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإخصان إلى يوم الدين أما بعد عن قصرة مني تفسيرك القرآن ككريم كهذا ديس لأننا رحمة الله رب الله آيات الطوان يشار من سورة الفتح قال الله تبارك وتعالى سيقول المخلفون كُن لك ذال مليء وحبه الضونا إذا انضلقتم مركة آد آدان إلى مغامم غنيموين لتأخذوها سئب غنيموين كسقالتان دلون أن نغتغى حبه الضونا نطبيعكم آمنوا عنه تيروا وحده دونيان الله هذا القال قل وحد فترى منا وكسبنا ولا تطرحون قال الله الى هي من قبل هذا لا يفتحون إليه سفاة من إلا قليلاً وحياً ماهاناً عن كثير من آيات الهي أقول سبحانه وتعالى مركي سلح الحذيبية حشيثكي نبغي نصوبان صلى الله عليه وسلم يقول هذا بحمري وكسروا عرطي اي آياتك سود دقي قال ها كل لوغة هدلا يلي قلوهنكي اَنما بُومر قرانا ياي صلوات الله و السلام عليه مكة او كد البرئين را عن كدنا حرى كوا سو خيارا اي كلد الدارنا يا المركله طبه ونابدو ترسل الله عليه السلام يا صحابتي سو مدينه تاس الى المرور معايا الى هو نبغي نسوسي شي حاجه مركهه وهذا هذا هو خيب خيب الوحي هو مقالة بقال البدن و بالبارات و يهود و أيضا جنائيين و أبنك وقوعي مدينة أبو آدان إلى بقلت ضباطاً يكو كيلومتر مالهات قلت ضباطاً يكو مركا إلهي وإنا سبحانه وتعالى وك النبي روحي يهودي مارك مدينه طقتان وإنا الأقدام خيبه خيبر ومالهم تي يهودان ليسو گيي واقليما سيفو لو سو قادن ويليقلينا عاديانه انت وين او مغورتا اوي الله عليه وسلم غريمه راس اخيبر وحه اسكله كون يا افرتي بطل اي عمر حين انغرى صلح الهديهيا مركو نبيو قال اي لسودي قف قالكم راعي تلالي او قريمه سحبتكم الله خلق فوق لكم الله الى ان مركو عليه وسلم مر كات خيبر ادي تقطان هو خيبر همتي طالنا والي hada ugu joogta barayrada san wal logi marka ay hoodu markaas la aadayu i will hear bad haayo dhan waxay leeyeen faraa'in aanan ku la wax marka ilaahay xukumi maashash qaniima la taalo wax iskale kun iyo 480 oo ilaahay raalli ka noqdo wa caabal marin dad dadu adduunka allaah ku sii qabala aakhirah ayaga iskale laamalaha saas xuda laakin qofka abuusan iimaankiisa xooq batnaayn ma fahmay waxa loo gaarleeyay lugu ma qanxixin karo qofka qusa iimaankii xooq lahayn و عكل فهمه ما فهمها بارطه مشتركه مركه مركه في رادانا ريطان الله هويي قريمه ميشا استالنا وخا اسكله كل يعفر تاس بطل وهي دي دونان حاسبين ابن الريبده اكنتم ايمانكم بالله قول لله امن ما كوخا اياه هي بالضبط ايمانكم ضعيف كيا لبدوبه وخا ويان كليا وخا يكو فهم وحي المصالح الدوني كعركا وحي سنكعرك ما اللي فهم سيكو سيكون وحي بي دونان المخلفون كويل لقدار المريي اذا انطرقت مركد آدان إلى مقالمة غنيلوين مركد آدان غنيلوين كانوا وحلولتك اذا خيبر, خيبر مركد آدان لتأخذها غنيلوين كيسي اقصروا وقالتان مركد آدان وحي بي دونان دونان لقدتك ما الداير ما الطبيعكم عن من رعنه ساسيبون عن من قال تعالى الو احد الهي لا اله الا هو وحده بدلان كلام الله كلام كاله كان كلو حليت آياتك الى هي كل شيق قنيمه السر اسكلي انو يا فرطام دقب دبك الى هي رالقه نوقت باحار النبي صلى الله عليه وسلم الى اسكلي aya kaswe waxa committee aydaan ayaad ka faraha badan iyo adinada faraha badan oo ahlus sunna wal jamaa u dirishay quraanka mushafdan ku yaal wa karamki alle wa karamki alle xar aayadii inee magu wax yooday oo sheegayday qaliimadaas in iska reeyeen ashaabu bay'at ridwan ayaad إليه نوخي الوحي رباً كلام الله إلي بدلاك كالكلام كالله إلي شيقة وآيدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم سيد أصبح أقل عفصان الشاعر هذا وحي إليه كلام كالله حقيقاً ومعنى هذا تضع لكل صور فكما القرآن كان حروف طالع ومعانداً للقرآن كان حروف طالع كلام الله المهن إليه لكن مجيس هذا الذي يسكر له الكرار لكن إلهي كلام الله يقول ما أعوانا كلامك الليء إلا وغيري سبحانه ومعات قطرة ضالة تطبيعنا الرائم أيضا كذلك إن أبنان الرائم قال الله بلا هير من قبل أي من قبل رجوعنا من الحذيبية إن تمنح الحذيبية وكسو الله أبنى الله ساسي وغيري وعا إسكرا قل فسأقولوا لو وحي بيبنا نرى السلام الشيطان آياتي يقومك على الله شعره بل تهسد دوننا أنك نحس ديده السلام الشيطان كون فقوقك على إلهي ساس له شيء وقع نعمية وأن نحس ديدانه قليلاً لدي الدنتين إليه إلى روح البلد كانوا وحي هذا لا يفقهم عني سفاما إلا قليلا وهو فضيناتهم لأمور الدوية الرماع الدوية يفهمه هذا الصالح الدوية يفهمه سيكون وحيد به الدونام المخلفون الضدخين للجدال المريه إذا اندلقت المركز يدعون إلى المقامين خانيمين لتأكدوا هاسية خانيمين كسوس قادتان ذروران ما قدتك أن الطبيعكم آمن الرعن ما ضايع عن الرحمه يريدوا واحد دوليا ان يبدلوا الى بدلان كلام الله كلام كسروا وحلمنا تيجا وعد الله الذي وعد به اهل الحديبيه وبلنقادتي اناه الحديبيه وبلنقادكي غير يبدله بلنقادك اسواحنا يجب قار له كريمنا او لاغينا خيره قولوا عك ترامل كذلك إنا ابناننا رائعين قال الله ألا يريد من قبل أي من قبل رجوعنا من الحذيبية إنتعنا الحذيبية كسو الله على الله سأسيره فسيقولنا وحي به الضوماً بل تأسوا دوننا ولا تنحس قال تعالى إلا وحي البلكان وإيلا وحي هذا لا يفقهنا إليسا فهمين إلا قليلا إيرماهنا قل واحد كنت رمضك للمخلفين الضقيل لجبال مريو نبي قال لجبال مريو كحرى من الاعرابي يردي حاله اي كميدي وحات كتيرا دا ستضحوا ما وحلين قوم من قام قوم كاسو اريد بسن دغال صاحب اه دغال كاسو شديد عندك قوم كاسو تقاتلون اعضل دغال ميميد قوم كاس و تقاتلونهم قوم كأدلت دقال الميدان أو يسلمون على إسلام أيام فإن تضيعوا هذا المركز يشان دقال كاس ينتيكم الله الله, الله وخلصينه أجر أجر أجركم حسنا ونقسم وإن تتوليه هدد كيسة دقال كاسنا كما توليه تمسيدي أدو من قبل هذا يُعذِركم الله وإن العذاب عذاباً عذاب عذابك وعليماً تركك حموتي قال تعالى روح ليس على الأعمى تقفك إن ضارها كركيسا معها من حرات وإن دنبئة في التخلفي عن التهاب التهاب كهرباء وإن دنبئة دوشيسا معها ولا على الأعرات يقفك تيز كركيسا وإن دنبئة معها من في عن الجهاد هذو جهاد كقلال المروب قف كجيسك واحد دم يدوشي سماها ولا على المريد قف كجيرن كركيسن خرج دم معهاني في التخلف عن الجهاد دو جهاد ككهرو قف جيرن دم الله ورسوله قفك الله يا رسول كيصاهدها يدخله الله وغلينه جَنَّاتٌ تَنْبَغِي غَدَرٌ بِهَا سَوْطَ تَجري من أي قُنْقُلَيْدٌ من تَحْتِهَا مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا وَأَشْجَارِهَا الْأَنْهَارُ وَغَيْل أَي قُنْقُلَيَا وَمَنْ تَوَلَّى قَوْتَ كَجِئْتَ بِعَذَابٍ لَّيَدَاعَ الرَّسُولَكَ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابًا عَذَابًا أَدَبَكُ عداب أَلِيمًا مُقْلِمًا شِرْكَ حَنُوجِيَا أُف إِلَى walla bi uu fakfakayeen xayiba waxa lagu yiraahdo xayibar iska gaay xayibar waxa dib yarkiya qees badan waxa iska leh qad intahaan ka kubba بل حاله دونتینه غریه نه جوګه قرعه کو تیرانه د سوپان او ل المخلفین قوی له من الاعراب فی بدیه حاله ای کمیدیه ستتعاونوا علی ان کو یری دونا الا قوم ان قام کاسو علی بهس دغال صاحبها دغال کو شدید ان عاک قام کاسو توقات تونه عضلات دغال او مسلمون عنا اسلام فَإِمَّا تُبِيَنَ لَهُم مِّنْ عِندِ الله الله يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا فِيهِ وَمَن يَكُن مُّقْتَصِدًا فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِن لأنه يجب أن يكون أسرعاً عن صلى الله عليه وسلم لأنك تسألنا يأذبكم الله ويأذباً أذاباً أذاب أذابك أليماً لما تحبه قال كاسية الأولاد هذا العلم قال الله وحيناه هو هو هو واسي هو واسي من طبقه بعد فتح مكة قال الله قال الله وحيناه هو فقيف ayaga isla waqtiga asay ahay in isku mar la dagaalana qolad kale wax yiraahdeen way dadu haninfa turka laga wariyay mujaahido gudaleya ay qadg yar hadda nimyow meed in tan waso galayaan kaliye u jeedada waxay tahay hadda waxad u fakh fakhana idan khayra hadda in ka tahay jiba jacayl diinka leenad koriye shan ilahay iyo rasuulkiisa inad abdeecdan diin ala koriyeed ay u soo ma hanay diricha na ween garseena hadii u jeeddeen umahaydna shaqeeyna kala soo qaadna hadhawna wa diidi doontaan ka diintaan arrintu waxay ma toida marnaba dalan da'ada alle oo galay ilaahayna ween xadada inta aswi ilaahi subhana wa taala oo noogu sheega aayadaan 79 that and chehed who reach ليس على الأعمى إن الله كوركي سحرات الدم بماهاني دم ماهاني ما ماهاني ماهاني لو رجل واحد دم يملأ في الدم وحا لقى عن الجهد هادو جهادك كهارو قفك انبالك الدم دوشي سمع حيالي عدو والله دقال لما قفا موت جهادين بعدو يحوكا قبكرا من نفتي سوم يشئ جئينه مركع جهادك هواتك وماهان قفك انباله ولا ala al a'ratu qof ka jiska luqtala asagere jihad ku atikuma wala ala al a'ratu qof ka jiska korkisana xaratu waqdan bi maahaami fi takhallufi ala jihad dem kala laga hadli ma duwse dem kala galawaley laakin waxa laga hadlaa waxa taa du jihad ka kaaro ma ku dangaariin laakin qof ka jiska حايل ماشي واليس اي سنه وحوين ولا بودا واكر يفر مرنا عاد ولاغو رغا عين مرنا ولاغا بودا مركا قفسك جيسه وحويان الى هي مسار طفقه انتو سقوودي ان طف تشيسو حل لو بالا هدان الله صارن كيل وبابا الله لا وكسي صار اول اصوح يا هل لبخ لو جوجته قفتا مرول بقصو جان واحد جرى خضر دار مرمري مر ما يمرنا كتسوله قفتا تاس الله شيغا يدا اير هو يقول ولا علم مريض قفتا جيران كركي سنه ما هانن حرت وحدن بي في التخلف عن الجهاد دمبي قال ان فينا واحد الجهاد كوك اعرف قفتا الجهاد وجيران مركز امباهم هيا ما قفنا ف مركز امباهم مركا سفيح الحيوت جيد واتكم ما الى يقف مصارو وسعودي لكن مركو ريستان لا ربا الى سبحانه ومن يطع الله ورسوله قفق الله يا رسول كي سابعه اقو ابي حفي تثال امرهما وجتنا بالنهيهما وحي امر الله يا رسول ان قاتوه وحي كاربنا او كهر قفتا الله او يدخل الله قفكس وقال لنا شمعات البيرك جيدة له بيروك جيدة بصلاة اسكاله بيرها ستجري أي كل قرية من تحتها وستيد الأنهار وبيال وبيالك أفرتها سورة القتال اللي كون شهاده وبحانا وببيا وبمالبأيا وبقمراء أعزكي كل قرية وحين قلقرية من تحتها أي من تحت قصورها وأشتارها قريها سرحة إيه جيبه الله عرصانه وسط ديسك قول قوليان ومن يتولى قفكاً جيستا وكاً جيستا عن طاعة الله ورسوله الله يرسول كي سطاعده دا قفكاً جيستا ووحي أي عمرين إنو ووهب بان سمانو ديار صنين وحي كره بان إنو كهر وانو ديار صنين يؤذده الله قفكاً سوى عذاباً عذاباً عذابكو أليماً مؤلماً جيكاً حانوشيه جي. قالت تعالى إلى هل هي لقوم وحا تكتل رسوداني للمخلفين تذكر يا جدال مريو مركز آدين عمرانا لقام جدال مريو يقول حري من الإعراب الغربادية وحا تكتل هذا ستدعون وحا لأنك يريدون إلى قوم القوم قوم قاسو أولي بأس دقالك صاحب دقالك شديد أذك قوم كسر تقاتلهم اضلد بالميدان او مسلمونا اما اسلاما مر كقريش كثر فان تضيقوا حتى ينشؤوا ابعدان مر كلي كوي يره جهادك يوتيكم الله وهو الين سين اجلن اجل تركو من قبل هضقه ازمنه لأنه لا يمكن أن بحي رسول الله عليه وسلم عندما يقولون أنه سيطانا هذا الشيء يقولون أنه يُعذبكم وإن العذاب الله عذاباً عذابك أليم المؤلمين ليس على الأعمى قفك إن دورها سماها من حرات واحداً بأه أي في التخلّف عن الجهاد هذا يجب أن يكون للمر دنب يال كاسر سورينا ورا علم اعرج قفكه جيسك كركي سنه ما هانين حرج وحده بن با اي في التقلف عن الجهاد تيها كابو كهرو ورا عل المريض قفكه جيلن دلشي سنه ما هانين حرج وحده بن با واحد بن كسر جار وا في عن الجهاد اذن بكل هذيك صبران ولاه ومن يطيع الله ورسوله تفعل تفعل الله يرسول كيسا ادعى وكو ادعى في امتثال نهيهما أمر كالله يرسول إليه فرطوه موقعه نهيه يقول الله يرسول كالريبانه وكهره يدخله تفعل الله وقدرنا جنات بيرجيه بيراس تجري أي القرائد من تحت وسط النار وبيال وغير تولى ضرب كل شيء استخم باعه الله ورسوله يعذبه الله عذابا عذابا عذابا اليما مؤلما شركا عنجيا لقد رضي الله الله رضي اخوانا بايعوا المؤمنين والمؤمنين تحده اذ وقت يراضك ما قد يبايعونك ماذا سوف كل غاليه تحت شجرتي جاءت كان مراغاً هوستيسا مركاً بأحدك بلاجل ايه فحالينا إلى هواقك مالذيك في قلوبهم قلبيالك وقصواهم من الصدق الرمع فانزل الله وسوتكي السقينة حسلوني عليهم دو شهدوكو سوتكي فعفاء وعفاء بهم إلى هواقكو عمال مريي فتحاً فرشو فتحكو قريباً إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ غَلِيمُكَ سَوْتَافِيرَةً فَرَبَّلَن غَلِيمُكَ سَوْ يَأْخُذُونَهَا إِقَادَرِيَّا وَكَانَ اللَّهُ أَلَّهُهُ أَهَادِي عَزِيزٌ مُنْتَغَالِبٌ تِسُومَلْ مَرْقُصُ عَطَّ حَكِيمًا أَهْدَمَتْ وَرَق إِلَهِ وَإِنَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى bay adaw xaliga geerayay geer siina halan ku soo sheegney waxa ay aheyd hadbay tacada usmaan ibn afan qaalad inay diileen wala dagaalamayna balak wala gala inatman ararin ulama dadabaa wahay dad wax ballanka lagu galay waxay calay maut inay ilaahay dantiisu dhimanaya marka bima shada qafta saga laga marro waxa laga raba waa shaiga الله ka eenga ku raggan wax inuu sarxareey saasu aha ee inay dhintaan maana diba salaayo ganku ma hayaa in ma sala ganku la ku jirtee inaysan aarareen saasu ballan qolad garan ku riya faq bqale ahaayee hadis ka muslim ka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri haa mid oo kamida magelayo naarta annin ayso مش شا ان تقتى مهمه وها مهمه ان ضاع ابنك وجيرته الى خيرك وعاد على النيش وفعن ابي انطقتو ان الى خيرك كوافجي بعت لي من الذي جرى الجد ابن قيس الجد ابن قيس حديث كمسلم كون كون شيق ام يري نكاس مركي بيعله قالوا وها على رجناه الصجا نف جاري وتفلسي صفط له منى فعديو كدومه فعديو illa baa ala hadadka sharaadigaalka gasha marka meeshii soo ku ganbaana oo ratiis hoosta ka galanaag nin marka saxaabada waxay sheegay hadiiska ibn Abi Hatim qinki saywariyeyn inta u tanani doobada cala cala baa hadadka wax ka qab marka asini ratii gal ma kayr war kaalay tala maayidii naguru ilaay denbida fakuu yidii markaas uuri adaa horta baadidi ina ma heelo taasan kacci alaaha min ka saaxiibkiina inu denbada ilaahi ii weeydiin daratiga saabtay ugu daran وخاص صحابها الى الله راضي او قال نفضي جننه او وجبتنا باءه اخلاص قف عمل كانه سميه واقيرتا لكن وخا قيرتا انت سميه هتان ان صحبه كان الاجر شيق قيمهم بانو واخلاص باءت نمو الى الله اضاعت قلبا وين الىك اه قلب العلم في وراء امن كمطه او عظاتك صالحين تا او ارواح انقري يودانو الهه الهاد الله مركا سنه اله يوم اي دمي دافا بركا سو روحات سمي بو اسلاد هالو غو دمي دافا ري لحتن سنان ابادودي وان حجين يون هل سنه كبا ويركنا وكون دم دافي وامر مال او صلاه ووسخ قلبك بالاخلاص اكو ده كو وحق قسر بق عن كل شيء اللي انتي سكاك قلبي لله فينا وحقلبك وعلى ذرا عمل كظاهر كان إناتوا فجدت دريق النبي صلى الله عليه وسلم قلبك يا إلهي كبد على هذا رب الرأي الذي يسمعنا وحك لا دوني وحك لا إنه دوني إن هذا المال كربي إن هذا المقع كربي إن هذا وحك لا قلبك يا إلهي أسانك هذا المنصف يا مرحنم كربي ما لكربي أما أن دعاء كربي ما أنت تاسد الليباني بس لكن انت بلا اي قلبك كنت اخبت حب الدنيا امام حب المدعي هل هو امانه حول هذا الشيء مقعد هذا الشيء ما تسوح عام بحقه هو بلا يقول صنات وقصار تعب ايوه تعب ايوه بالعاية الكليفة فيدي الى, الى وحر سبحانه لقد رضي الله الى راليه كنغضي عن المؤمنين عن المؤمنين يدوقتي وراد كان نقضوي تحت شجرتي قيدي سموردي هبه مراج اهب گي بيس ورسس ماركي بيعاده كنغلين قلبي الكرقص قلب غروه وحكجر العقد حي هايه في ريح حافظه ما في قروبه من ناس صدقي والوفاء والصمن وطاعه السر ومقص ارنت سررا ارحل بحلك جار وانا بس وحا اله قلب غروه قد ضاع من ان اهرمك هاي مركه ما صلى الله عليه وسلم احد كل جريي اله درت سنين ضاع منهم بعواس روحت ضر وهكلايس كلاي ربي مبالي كان غضمها وهكلايس دوني وعا قلبي يقول الهي كد طال عبي حلك اي كو هد ليان او واسف رينا اني تروشيدياي الله يا رسول اني ابيعه وحكسته الله يا Saasa iku geren falgan sahaba. Ilaa u'ir subhana fa anzala ilawasiqati Marki ku na shan iyo albo sabri karama ne shan aan iman kan ugu lab dagaalana kara marna qalbigoodu ma taabo waxa weyn aayiga adoon allah taa amarka allah taa soo sa qalbigooda qab hadii nagu dino allah bar tiisay ku dirii awba nafta allah laha hadii nagu iseyena allah wa awuda kale كل سوري اليسي يدغنان مع عبد سلمان الولي فانزل الله ونسغجه السكينه حسنوني عليهم كركوده وعطافهم الى هيو كحل المريي فتحا فرش قريب اوضه محل رجه فتح قريبه انه البغوي عبد الرحمن الناصر السيدي وهيرادان وفاط الخيبه قوم يا افرطام بقول خيبر انه فرناي اناليسي خيبر حافظ لكن معناها اس معنى كوي وكفصل فخيبر فرشل كتي تكونين فتح قريبك وهو يهي ما اجر الله على ايديهم من الصلح بينه وبين اعدائه كم اها بلعبي اقول قال اني صبر يا اراء اما الى هي يقول الدلو دغلك ما دحين عليه يا هذا و الى غشس صلح الى ما لدين نصر مرات قديم قوم اله هو ينفح او سي وكاسم كذبنا واكذب شيء صلح دي قوم استرجو خريب الله فرت مكه دي, دي الله فرت سنه سديده مغاوله كلا فرت مصر استرجو هي عز الله غسيي والسلح هي أموها الرئيولة فتحك من أن ترى الفتح القيبة هي فتح مكة سوف يبقى هذا الشمب سوف يبقى هذا الشمب فتح قريبها إلى هذا الشمب آيات الحافظ محمد المعلي الكرجي وعليلي آيات سريحة العبائن أدوك إلى مركة الرئيسة التي كانت أملك سالحة إذا كنت أدوك إلى هذا أه نصري حيث واسعه حلاله تاس او اند ريتشيس اكرمه رب الدنيا في رواصهم فضح قريب والديه اه ادونک الىه قد كانه ساحه اضل مريض اخرنا ورب الدنيا تاس هو هيكون صلى الله عليه وسلم اديا ملحونه من ملعون الامم فيها الا ذكر الله وما والا وعالما او متعلم انديوون علاقتو مخريسان الا يكفروا ايي مركه لا ريبو ذكر الله يا وجه ذكر الله فاع يا عالم دين تذكر انتبرت انت تطك برا يوه ارض البرانا انت كلو لا ليهو وديوون ملعونات والله شيء من وديوون لو غليت قالت ان حلال أمي السببكي دا عدي اللي كفو جيد. لكن قفكا صغير توصل إليه الدولي السيو أو دا عدي اللي أكاشره أو بنوآلن كأغمارمو وفوات إليه عملكي سي كفو وابلي الدول كآخرت كور السين كورد رجالي كسي قير معنا تي ونبغو يري الله عليه وسلم داكي هم تيليالك هاي مؤمنين تاها دا عدي بدينك هاي مدين مارك هاي سكو داري. يرك ان قد كسى ما يدنا مال كان قال له كل ذلك فضل الله ياتي من الشوير النبي صلى الله عليه وسلم كاد يغ عينيسن ولا لاس وامضي اعيال تكون مشقوشه ذا حدا اللي هو مشقوشه يضرب حرام يدقوسه كش الله راسه ويب اروع سبحانه ومغاننا اليك قليل اكو ابال مري الله كو خبال مري ومغاننا غ كسو كثيرة الف غ كسو يأخذونها إطابية اي أو أيقها الرض من أموال يهود, يهود خيب ي خير اي من ال الكيد تعاسية وقامامين أي إلى الك المريية مغا تاسو كثيرة الف الظان م وكان الله هو الله هو هذا عزيزا متغالب اله وهو دونا واسحبسينا ومالمرنا لنهرستان الكرام اذ سورتي كرت كما كتب حكيما والله حكمت بابا او وحى له سمينا قورا وفعلا وشرعا وقدرا إلى الحكم كريم لقد رضي الله الله رضي وكان لقدى عن المؤمنين مؤمنين ترى وكان مضي مؤمنين تها بالغه لها وكني افرتي بخو kul ya fartas wa alquran fa ku sheiga raali allah kanaka ma bqona hadith ki sahiha ku lakin lakin ma allah allah عن المؤمنين المؤمنين ط اذ وقت يرا لي كنقب يبيعونك اي باع هذا كل غلايه اي كل بالماءيه تحت الشجره الجيد وهو سري بعاد كل غلايه فعمله اله واغابي من لديك فيه قروب القلبيه كرفص من الصدق والوفاء والصدق والضع وحت هرمته تجري ان الفرق تفضي in urfiyan balqas ya be xabasay ka go'meeb awliya rasuulii abdii aan haalad walba si walba oo fa as واصابهم الدنقي وبكو اغان مري الله فتح فراشه يقول فاتحا سوخري وبن اخر وقيري صلح يا مرتكو ال سي دغال كيبا بلنكا لو غرايين اراي وا باجي صلح يا الله كو اغان مري صلح دين الله وكو اغان مري غريموين كو من اموار يهود خيبر فاسم الله وكو أبا المريك غنبوهن كي سيأخذونها إقاذان أيها وكان الله أخوهن عزيزا متغالبا حكيما وحكمت ببا وعدكم الله الله أخوهن إمتلا قادم مقاني ما قنيموهن غنبوهن كو كثيرا فرببا غنبوهن كو تأخذونها إقاذان أيها فأجل لكم الله الله وإنه ستدتشي هذه المدان خيبة المدان أموار شخيبة لك قادنا فالله هو إلي سود الدكي الله إليه أيدي الناس التي تتعلمه عنكم إذن كمؤمنين تحجين وكأليه ولي تقوم آيقا إلي تقنمو إلا تقنم إساة الدرد إيا ولي تقوم إليم كأليه إلا إلا آياتاً على ما أتكبرتاً على صدق رسولك آياتاً للمؤمنين أسوك نعطي إيا ويهديكم الله يروني كوهنونيو سرابن جد جد كاسوه مستقيماً طوصاً وأخرى وغنيمة غنيمة كلاعنا الله وإنهم باللقابي غنيمة أخرى كرا لن تقديروا آدناك أو وادين عليها كوركيدة لأن الله يساعد الله بها إليه يكوه وكان الله وقوه أحب هذا على كل شيء وحوال مبكدير مدعوود ولو قاتلكم هدى إن الله تعلم له هايين الذين كوية كفرودة لغرير مكاة ها لو اللوه يجيدي له هايين الأكبارة دبيالك ثم اللي يجدون معي صنعين وليا معمولة الرنتو ولا نصيراً جرگاراً معي صنعاً سنة الله إلهي تيسي أيوة تيسي التي سنة قد خلتك تي من قبل حدك ولكن تجد أفر ميديد لسنة الله دريقه الله تقديراً بالدريق وهو الله الذي وامدك يكفى إليه أيديهم قالتك عنه أنكم حقينك إليه وإذن الله أكبر من أجلهم أنهم قالوا حقوا في البطن مكة مكة مكة في الحال أي قالوا قصوا أجلهم أنهم قالوا من بعد أن أظفركم أجلكم أنهم قالوا لهم كوركوا وكذلك قالوا أنهم قالوا وكان الله الله روحه أهدا بصيراً متء وعرقتي بضان ما تعمل الله وحل الصمينا إلهي وإنا سبحانه وتعالى غنيم قاضي المؤمنين تا غنيمتي خيبر كليا ماهره كريمين فر بضان آكلين الهلي دون المسلمين الى وخر سبحانه وعتقموه الله لكم ان بلغت قاضي ما غنيم غنيمين لكم كثيرا فر بضان ماركاسه كدنباي الى قيام ساعه كما مسلمين تو قادرين خايبا كره ان الله انت كدنباي الى قيام ساعه غريمكم مسلمين تو اي جارك قادرين تاسوي كو سا الله اني بالغادر فعل هذه وصول في لكن غيره ايوا لا لقوا قاونه ولا شيء سيئ ايوا المرك هشيس ولا غيره فاجل الله لكم هذه صلح خديبيه صاصي ايوا فغنا وكان لك وحي ما لها قيمه ليلا لا يرى فتح وخيرا فتح وخيرا لباسوي فاجل اللهم الله لكم الله وينسوت هذه نطان خديبه وخيبره wa kafa allah wa ilayhi ay diyan nas bad ka galada gacmahaa rixan kun hadima allah wii ka ay wa اذن خضر له رهستي وليه من و ان قلوب دارهم عرب و ابو المحيسه عليه الرحمه والحديث ربكم تدون نبيي صلى الله عليه وسلم الصحابه واضحين المجال اللي nabigir iyo saxaabadii waa ka tagay maanta ciidanka jooga badan fursadan ka faa'ideesto irib gooy magaarada nabaqsadada ilaaha ka xili qulubta allah maamulo wa ka fa'al allah wa'aliya al-aydiya nas dadka gaxmuhru ankum idinka muslimin taahideena wali taqura wahay qad santay shay mahdufa ayni taqnum ayda raar khayr qad karimaysta hayaga allah qadari ليتكم موسى ايغا وكليمي ستن ولتكونه يا الى النقطه تكون اسمكده وخله ان اسم واحد كفهم وسلامتكم الهله اليه او اله باذنكر ان نبت غليي علم تاسره النقطه ينبت غليهاس ايه علامه ايه علامه markasto oo arrintii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ka aywarkan iman ku sii kordhe na daama oo sheegay nabigu in ay khaliifaha qareemaysan oo muuminiintu qareemaysan sidii ay arinto u dhacay ka allaah iryay yaa qareemaysi waxay noqotay amaarad ya calaamad shifta rasuulka ay taqoo atusi akan oo iman ألا وقال لك إني إني تقنم إنت غريباً ستاة إيا ولتكون إني مقتر إلنتاس إي ولتكون كفهم وسلامتكم إلنتو إيا نبدل يدين إني إني قطع آية عرامة آية للمؤمنين أصب ماتك يعرفون بها الرسول أي كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم إني أوروه سبحانه إيوالي يهديكم الله ينوني كوهدو ليسيراة من جد جدكو مستقيما توصا اجد توصا ينوني كوهدو ليحلوه كذا اي بصباب قيادكم لأمره واتباعكم ما عطره وموافقتكم رسوله قد فأمركم رب كبطة حمود الأسيادين يا أيها الذين آمنوا إن تتقل الله يجعل لكم فرقان maralla martadaa ala على dabeeyso daaca rasuulka ku dabeeyso sallallahu alayhi wasallam ixlaas kaad ku dabeeyso ilaahay runu ku qurbin laakin abaa oo mas'aladii markad kalaafto haritaanka aad haddii ku yeelo inta aad rabtaa diinta ka daadataa inta aad rabtaa waaq kalaafta abaa iska hin jeeray yehruu kiyaqay ilaahay aad rabto وأن لي بو دغيندا مارقاسا كان الله كو سي فورا ويهديكم الله ان يريد بهن يريد ان ليس يد سرا تدجري ان كو هنوني تشتكم مستقيمات وصن واخرى وكلمه اخرى كلمه كار غريمه لا سن تقدر عليها كور كده غريمه بس ابيدكم اودين قد اقاب الله بها الله غريمه يوم بانا تالو جيره وأن اilim ka waqrahay fir tharis dowladdi aduunka ugu hoqoobnaadiyareer goob laga dooro alla qani misi muslimiintu waa tabari yaray marka idinku karsina وكان الله الله نصب وقوادي على كل شيء وحرب بقدر من اووده هذاك مارك الرب كباخده الله اووتا بلانا وحادان اودينو كرسينا وروا قاترك الى لو شيق حتى بيئله ينقاض في البيئله هي الوي اوبي الى وين وخم بين انقض المسلمين تفصيخ الها اللي قال دغال كوا تفصيخ المسلمين الله لكن الله حكمتهم ترى هايات تسوس إلى هي نوو شيغا سببته ودغالف ugu diiday nabiga saxaabaad ilaheena noo sheebid doon wa ayta saasada ku yahay deey waraa qatrakum adayn la dagaalamayeen alladiina ku kafaruu gaarobay law law atgara dabayalkii jeedinahay waxaan hayaa suma laychi ان <سؤال> سم <سؤال> الله ذلك اركس الله مؤمنين و خالص اه او دقيقه صعبه يكون تاجا اسلوب درس الاخلاص يا متابعه يا مؤمنين ترى واصمنا لو واحد بدل كره اه ناسريكا يا ايرف طياره و ديكارتا مرمرق الامتحان المؤمنين لكن الا يريد يوه او كفرك وحلانتس ببلميه ما ضحي ما, بايده. ما بايده. سنة الله سعنا الله ذلك أريد أن أسألنا كذلك الله هذا هو سنة الله على الله ما تقابل الكفر والإيمان في موضن إلا نصر المؤمنين على الكافرين وليس كنت مطعب كفر إيا إيمان هذا يقول لي ما هذا إيمان كأتوسره أي إخلاص إياه المتابع يسأل در إي كفر إياه إذا كنت مؤمنين تأسكار ما تقابل الكفر والإيمان في مرضين إلا نصر الله المؤمنين على الكافرين وصنة الله لما بدأت ذلك سمى الله ذلك سنة الله التي تجدين تيساء التي سنةه قد قلت تكتير من قبلها دكو. وصنة له أسكار وضع فلاوه وأنبرنا الله أسكار بدأت Weren't takid the rune hair may sumatilay sunata alayhibdirum with sila se hani the walagara. Wahu wa Allah Eledi Wamitki Kafka Eli a Dium Gala Gainua Ankuminka Mushinta Hagin Kedi. We a deokum ga ni Allah بير بعد ان اغفركم الله مركو لين كاك تيسو و خي اهد مركي مفاوضون لجري وله حرك او عثمان بن مقيهي وله هذا القرص عدي حقا منو دري الله عليه وسلم خاصه تندك غالده ايمهو قبائل قراءه ما حين قريش aaw imaneeyna inaa markaad la wudiray hadba wudiray hadba wudiray aaw in yaal wax madbi qomay oo sheega daraa lana soo xannu Seda ei saa teha. Kui ma vaatan, et ma vaatan, et ma vaatan, et ma vaatan, et ma vaatan, et Mrmalõõh Coastalib 선 forringata, seolra facte ei valitse ja teli, oks the Alba ha 요ükse osa sıgutame osa tMPile aega. Seal ja t strong of Venetol on Webse tehtlassees l Differenti tehtlade versed. Sugetel on võite накi trapped on ath Firettleerdeus. Eh teke ويرى الغرين كبر دغال مسوده عن دغال كالو ان ان ايجيس كالو اه هيش يسودد تشي كمينت ارنتا سي داي توماي وي الله الله الله Rinnain kota huduraha ab kaadan kaadan eira. Oa, xajivat intakadan baera. Raakja sa. Seega, jera lako Allah ja inisio deteci ehe, ilmitan xajira. Ja kui Allah ja Edi, Edi, Edi, Janna, see, on et ta on matat, لتقنى موسيقى من سيطان أيها خير خائفة إيو وليتقونا كفهم وسلامتكم إذا كنت مرحبا إذا كنت قلت إلى كل مرات الشيئ إذا كنت قلت آيةً علامة آية, إيه, آيةً للمؤمنين أسونات ويعرفون بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أي مرحبين تقصي قرطان وقصي يتسبان صدق يرمت يا حق رما الرسول صلى الله عليه وسلم يا ويلي يا ديه كما لا يني ان يكون لي سراء ديت مستقيما قاصا ما دام اتي قطعه كان سنتين او ات علىك بطدين واخرى وغنيمه اخرى غنيمه كره غنيمه لم تقدر عليها ايدكم ادمان او ودي قد الله بها اي قطع الله لكم بها الله يريد قوام هل Terimah is that, with anything He gave for Him and His will become God. و كان الله-出去 anything قدير التلك a study على كل شيء. لذلك اللهم يعودني و خ perk你的 أطلق لوالك و سألقنا check تلك الش remained who taught you و لكنه من بعد ذلك لما سنتظر الذي كنت لك بسرور يافض من عن تصالinde لو مو يكسرها يهي لول مو وحي يكسرها يهي الاتبار الدريال دره يكسرها يهي ثم لا يكسرونك دمنا مهرين وليا معمولا ولا نصيرا جرقارا سنة سن الله سنة الله ذلك وانت اسأل الله كذين سنة الله الله كذين تيسى الله تي سنة قد خلطت من قبل وحتى كور ولانت جد أول هيري ميزيت الله الله سنة تبدل بدا ثم أسأل للمهر اسم الدليل منه؟ قوة ما تقابل الكفر والإيمان في موضين إلا نصر الله المؤمنين على الكافرين ما الذي يسكر به هو إيمان؟ كفر يا إيمان أعضبك إيمانك إتوسيه دعي قلبيه أيغا يسكره دعي أيبو أنا إخلاصك عديس كهل ليسيه أما مطامعه إيضا عدي رسولك أيغا ليسيه أيغا يسكره حيالي واحد ابتين معلمتي اخو فدراات السحابين اللي دلمها كاينه حل قالها كاينه اللهم صل على سيدنا كي تنظور تصارير للجميع تنغا الى عليا هر كسو دغينينا اسو دغيت هر كاس امر رسولك الله قلاطات دراتن لو ديت نبينا الله قا وحي صلى الله عليه وسلم عاد كامرنا يطبقوا اللال غختي لكرافه شيك اي غوشه waxaa loo balan qaaday waad toosan kalbigana ka toosan baahirka ka toosan ee abaad ma ka taabi qof baalina oo makrigiisa kaliya ku telegalad teleedii makii hubadnaalay baqi markaas ha ku wa huwa allah <laughs> alladhi waamidki kafa'ili aydeehum gaalaga gahnoodu ankum hadim oo sideetanki inay in gaadan Doreen allah in ka'iri wa aydeehum ga'mihin analla ka'iri an hadur qomarka qabatay macadna laay bi batni makka ay bi daakhir makka oo xaramkay ku ببضل مكتبنا كجوليه لحال أي كسوه يهن الله وإن كعليه من بعد أن أظفاركم ألمكم إلي كجوليه عليهم كركو دا كجال أعلى إن كعليه إلي كجوليه كأتكاته حتى نعطنا الله أعلى إن وفجه أعلى إن, وفج إن, إن وكان الله الله وخو هذا بما تعملون وحاة سمين بصيرا من أعرق الله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم مبارك على